مثل ما أحبك أبيك تحبني غار واشتاق وتعلق بي وسهر ولا طالبتك لا ما بيك تردني قل لي يا مر لي تم قل لي بشر مثل ما أحبك أبيك تحبني غار baksa ale hadi siya sat علّق بي وسخار أولا طلتك لا لا لا لا لا لا كل ما ابعد لقلبك ردني كل ما كافي الرب يتحاول وتصبر لا تعاندني يا عمري وهدني لا تخليني ابعد من كتك كل ما ابعد لقلبك ردني كل ما كافي الرب يتحاول وتصبر لا تعاندني يا عمري And I'll be mystic في عيونك يا حبيبي خليني دون اشوف لا تخلي لحظه تمر ما حد غيرك الحب شدني انت اجمل شيء في عمري ما في عيونك يا حبيبي خليني دون اشوف لا تخلي لحظه مستقبل <تصفيق>